الذين آمنوا وعملوا الصالحات قوبلهم وحسن ما كذلك أرسلناك في أمتي قد قالتن قبليها مل تثنى عليهم لتسنوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفون بالرحمة قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متى ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت منه الأرض أو كلم به الموتى أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا فلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم قل سموهم أم تنبيئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بلذين للذين كفروا مكرهم وصدوع السبيل وَمَن يُضِل اللَّهُ فَمَا لَهُ لهم عذاب في الحياة الدنيا لهم عذاب في الحياة الدنيا وعذاب الآخرة اشق وما لهم من الله من